ألم يأتكم نَبَأُ الذين كفروا من قبل فذاقوا وَبَالَ أمرهم فذاقوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رُسُلُهُم بالبينات فقالوا فقالوا أبشر يهدوننا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 فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن وَمَن يُؤمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَل صَالِحًا يُكْفِر عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ يكفر عنه سيئاته ويُدخله جنات ويُدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويُدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك, أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ما اصاب من مصيبه الا باذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم وأطيع الله وأطيع الرسول فإن توليت فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا ان من ازواجكم واولادكم عدو ولكم فاحذروهم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 وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ وَمَن يُقَشِّعْ نَفْسَهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ والله شكور حليم عالم الغيب والشهاده عالم الغيب والشهاده العزيز الحكيم